وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب بنني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون ونجني من أيني من القوم الظالمين؟ ومرى مبنت إبراهيم التي أحصلت سرجها فنفخنا فيه بروحنا فنفخنا فيه بروحنا وصدق بنكلمات ربها وكتب